كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون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 ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم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 لا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقدبا من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه إلَيْهِ اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خافا وعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم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 وَلَمْ انَّمَا امْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تتقوا اللَّهَ يجعل لَكُمْ فرقانا ويكفر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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثم تكون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يحشرون لِيَمِيذَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 وَأَلْمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إن كنتم آمنتم جمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم ثم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه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 فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 سَيُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 وَإِلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ ينقضون عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مرة وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْرِينَ وقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم مس تقطعتم من قوته ومن رباط الخيل ترهبون به وعدوا الله وعدوكم ترهبون به الله وعدوكم وآخرين من دونهم. وما تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل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 يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن من منكم الف يغلب ألفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض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 فَكُنُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ان الله في قلوبكم خيرا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 والذين آمنوا ولم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في لِفَعَلَيكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ